القرآن الحكيم والقرء Lin Oh Then... لَنْ تَنْدَحَ خَنْقُ وَلَعَ وجعلنا من بين أيديهم سد وَمِنْ من خلفهم سد وَسَوَّآءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تَمَنَّعَ الذكر ذِكْرِ الرحمن مَا نَعْبُدُ إِلَّا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أصحاب Quan وَمَا أَنزَلَ رَحْمَانٌ مِن شَيْءٍ إِن أَنتُمْ إلَّا تَكْذِبُونَ بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن فرن فإذا فرض فاصب وإلا ربك فرض صدق الله